ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا وَذَكُرُ اللَّهِ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوُتُ جَارَةً أَوْ لَهُ وَنِفَضُوا إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ